بسم الله الرحمن الرحيم يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن تقدم لكم البوم إشارات تربوية من السنة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ويحوي هذا الألبوم ستة عشر شريطاً وقد تم تجميع هذه المادة من أشرطة يروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام القديمة والتي كان يلقيها الشيخ بين أذان العشاء والإقامة وستلاحظ عزيز المستمع تنوع المواضيع المطروحة أثناء استماعك للأشرطة والآن مع الشريط الثالث وقفة مع حديث المصلحة والمفسدة الحمد لله, الحمد لله. صلى السلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما موضوعنا الاخر فهو